أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Jomma torouna, tallu kullu, mullu, diatin, amme, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru, diatin, aru,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 ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونُقِرُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأُ إلَى أَجْلِ مُسَمَّىٰ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُو أَشُدَّكُمْ أَمْنُكُمْ مَن يُتَوَفَّى أَمْنُكُمْ مَن يُرَدُّ إلَى أَرْضٍ لِلْعُمْرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءٌ وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَة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 أمن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 In الله يدخل الذين aamenua, وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها hellan, hellan, الله يفعل ما يريد من كان يظن hellan, لن ينصره الله في الدنيا hellan, فليمدد بسبب hellan, السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يريد. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يريد. In Allahina, Amenu, Allahina, Adu, Wasabi, Inna, Wanna Sara, Welme, Juusha, Wallahina, Israku, In Allahina, Afsilu, Beina, al qiyamah In Allahina, Kulli, Shahid, Adam Tala, In Allahina, Astudu, Dahum, Fissama, Wati, Fil Amudi, Wesshem, Su, Al-Kamaru, Wanno, Joom. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن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 ناهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنة تجري من تحتها الأنهار يحللون فيها يحللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤات ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد Inna laddina kafaruja, sukkdunja, sabirilla, hei, valmastidilharomilla, diġalna. Allah diġalna, hudinna, sisawa, anilla, kifu, fii, valbed, oma juuritu fii, نذقه من عذاب ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم واذ بنوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي لاطائفين والقا كع الصجود وأذن في ناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثُمَّ الَّذِي يَقْضُونَ تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَالَّذِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهوكم الههم فله أسلم وبشر المخبتين الذين عذّذك رالله وجلت قلوبهم الصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزق لهم والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ لَنَا اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنَّ وَنَكِّيَ نَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ In Allah ja Udafi Ruanilla Dina Amenu, In Allah ja Uhiibbo Kullachawanilla Kafur, Odina Lilladina Jo Kata Luna Wa In Allah ja Nasri Himla Fadir, Allah Dina Ukri Dumildi Ari Him, Illa Aya Pulur Abon Allah.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 وقوم إبراهيم وقوم نوح وأصحاب مدين وكذب موسى وكذب موسى فأملئت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي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 فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وَكَعِيمٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا عِيمَ نَاسٌ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ عُوتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُعْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريه منهم حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ tehnyt sen, että Allah on tehnyt وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذلك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 Alem tarraan Allah, jänzenä minne sama, jänvenä vatusbiħu l-arudon Allah, jänn al-tihun xabir, lahune fissama, jänn al-tihun fil Allah, jänn al-tihun raniu hamid jänn Allah, في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بناثل رعوف الرحيل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 مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفون بيوكم بشر من ذلكم أن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 الله سميع بصير يعلم ما بين عيدهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم, واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون